ا ل ح م درس لله ب العمين والصلاة ا ل ل السياسه م ا ل ل الحديث خ ي وخير ر كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه الشرعيه محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل وكل وبعد ضلالة ضلالة في السياسة درس السياس نقف عندها هنا في, في, في مواصفات ا ل ع ق ي د ة ا ل س ي ا س ي ة ونتكلم قليل من الوقت يعني ان شاء الله وكنا نتكلم فيه قبل ذلك وهي معايير اختيار مرشح ل ل ر ئ ا س ة طبعا المعايير تكلمنا عليها وهي ليست محل خلاف من كونه رجلا قويا أ م ي ن ا يكون ذو م ر ج ع ي ة ش ر ع ي ة يكون ذو ش خ ص ي ة شخصيه ق ي ا د ي ة يكون شخصيته تجمع لكن لا تنفر يكون لا يكون ت ص ا د م ي اتكلمنا عن كل هذه المعاني بالتفصيل سواء من الواقع أ و من الكتاب و ا ل س ن ة لكن الواقع ا ل ن ه ا ر د ة نتكلم على الواقع اليوم بقى مش على الامر النظري القائم اليوم إ ن في بعض المرشحين ينتمون إ ل ى ا ل ط ي ا ر ا ل إ س ل ا م ي ونعني به التيار ا ل إ س ل ا م ي يعني الذي يرفع بوضوح أ ن مرجعيته الشرعيه ة وأن م ر ج ع ي ت ه والدين ا ل إ س ل ا م ي و أ ن مشروعه هو تطبيق شرع الله عز وجل اللي ي ب ر فمعظمهم ع الشعوائلة ف ينتمون إ ل ى المسلمين لا القبط نصاني يوجد فيه يعني أو حد مظل أقصد يعني لكن نقصد ب ا ل ط ي ا ر ا ل إ س ل ا م ي أ و المرشح ا ل إ س ل ا م ي اللي هو بيكون مرجعيته ش ر ع ي ة إ س ل ا م ي ة مشروعه اسلامي أ ي تنفيذ شرع الله عز وجل وتحقيق شرع الله عز وجل سببا اختلف في طريقه ا ل ي ة التطبيق يقدم شيء ويؤخر شيء ا م ؤ م ن يكون ده معلن وواضح بجانب إ ع ل ا ن ه ووضوحه يكون تاريخه يؤكد ذلك ت ا ر ي خ هناك ل في ع ل م د ي ن ا ل ي ي ان هناك الكلمه التي ر ق و ل و ن ان ه ن ل ه التي ي ق و ل ن هناك ا ل م ه ا ل و ل ان هناك ا ك ل م ه التي ي ن ا هناك ل ك م ه التي و ل و ن ان ه ا ك ل ك م ه التي ي و ان ه ا ل ك م ا ل ي ي و ل ن ان هناك ا ل ك م ه التي ي ق ن ان هناك ل ك ل م ي ي ق و ل و هناك ا ل م ه ا ل و ل ن ا هناك ل ك م التي ق و ل و ن ن هناك ل ك ل ه ي ق و ل و ن ان هناك ا ل ك ه ي ع ن ان هناك ا ل ا ي يقولون ان هناك ا ل ك ل ت ق ب ل م ن ه ل ك ا ن ا ح ن ا ق ل ن ا ا ل ت و ب ة ن ي والرجوع إ ل ى الطريق المستقيم نحن لا نملك ولا أ ي حد على وجه ا ل أ ر ض يملك أ ن يحجزها عن أ ح د حتى لو كان فرعون ونطق بالحق في آ خ ر ل ح ظ ة من حياته ورجع ف إ ن الله عز وجل يتوب عليه على يحكمنا هذا عشان ي أ ك د مصداقيته لكن التوبه ة ذ ه ت ن ف ع بينه وبين ر ب ي سبحانه وتعالى الواقع ان ي تلقتي في ه تجاذب او مش هنسميه تجاذب في حوار وحراك بين الطائرات ا ل ا س ل ا م ي ة ا ل م خ ت ل ف ة في اختيار المرشح, يختار المرشح الذي تريده والتيارات ا ل إ س ل ا م ي ة في اختياراتها هذه هي لا تتحرك إ ل ا من منطلق إ س ل ا م ي بحت سواء استطاع ط ي ا ر أ ن يعبر عما يريد ه من معايير بتعبير واضح فنحمده على هذا وتيار آ خ ر زاد على ذلك أ ن كان واضحا في هذه المعايير فهذه ن ق ط ة ث ا ن ي ة تضاف اليه وتيار ثالث أ ن استخرج هذه المعايير من تفاعله مع الناس أ ق ص د المهتمين أ و أ ب ن ا ء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة فهذه ن ق ط ة ث ا ل ث ة تضاف إ ل ي ه و ط ي ا ر رابع لم يصدر في قراراته إ ل ا بعد أ ن استشرف وعرف ما يريده أ ه ل ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة فهذا أ م ر خامس يضاف إ ل ي ه في ك و ن يكون إيه محمودا وفي كونه يكون و م ش ر ا وفي ك و ن يكون قريبا فعلا من, من الحكم بالعدل ده أ ص ل ا ل أ ص ل الثاني اللي عايزين نقول عليه ان الاتجاهات ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ا ل ا ت ج ا ر ا ت ا ل إ س ل ا م ي ة في اختياراتها إ ن م ا هي تحقق الشق الثاني من حكم احنا قلنا الحكم ش ر ع ن نقول ا ح الشرعي أي حكم شرعي حكم مكون من شقين من شق نظري اللي ا ل هو كلام اللي أنا بقوله. كلام بقوله عام ان لازم يكون رجل اول ح ا ج ة مسلم يكون مرجعيته شرعيه ي الكلام ده ما أظن إن أحد إيه؟ يجادل فيش يقول لا مثلاً عندي نقطة تطبيق كله الجزء اللي عليه الشغل اللي هو بيسموه تحقيق المناطق زي ما نقول نحن ونقتنع جميعا ب أ ن الربا لسه ي لنا ك ب ي ر ة من الكبائر فواحد يقول الاعلان ده ده كده ربا بتاع دي اللي بيعلنه البعدة كده ربا واحد تاني يقول له مش مقتنع ربا تاني مقتنع مقتنع اللي عنا واحد اه ربا حرام ربا انا هعمل الكلام عنده هعمل دي ده كده ده ده عند ده يقول تحقيق تحقيق له كلامك المناط انا فده اسمه مش مش مش بس تحقيق ا ل م ن ا ط فتحقيق ا ل م ن ا ط ده بالاتفاق من كل العلماء أ ن هذا يعذر فيه المخالف يعني يعذر بعضنا بعضا فيه إ ل ا لو كان في ه ثمه شيء واضح عيانا بيانا و أ ن ا خالفته لكن تحقيق المناطق من ا ل ل ي يؤم به خذوا ل ك من م ا ل ل ي يؤم به جميع المكلفين يعني مش العلماء العلماء مختصين بالجزء النظري يقولولنا ن ايه شروط الحاكم فيستنبطولنا بقى شروطهم ي ه من الكتاب و ا ل س ن ة وكلام العلماء ده و ظ ي ف ة العلماء والفاهمين لكن مين اللي يلاقي الحاكم اللي ينطبق عليه الكلام ده كل المكلفين, كل المكلفين. لازم الرجل في الشارع ده اقتنع بانه هو ده فعلا هو ده الحاكم الشرعي وانا اقتنع بيه وده اقتنع بيه وده اقتنع بيه و ظ ي ف ة كل مكلف ي مينفعش إ ح نقص ا ن جزء من مكلفين نقول لكم اقتراحوا وتدستوا كده ونقول لكم في ا ل ن ت ي ج ة خدوا ده خ لا ص يبا هو ده لازم يشترك فيه كل الناس ل أ ن لازم تكون الناس كلها على ق ن ا ع ة بانه هو ده الحكم الشرعي اللي ربنا قال عليه واجب أ و اللي قال عليه محرم أ و اللي قال عليه مندوب أ و اللي قال انه كبير من الكبائر هذه الأشياء يبقى اذن دول ح ك ت ي ن ينبغي ح ن ت ك و ن في أ ذ ه ا ن ن ا و أ م ر آ خ ر ثالث ان الحراك ده في ا ل ح ق ي ق ة وانا أ ن أقول لي في ه ي ة ا ل أ ما ر أ ن م اراه أ إ ل ا حراكا صحيا و أ ن ا لم أ ن ز ع ج البته ا ل من أ ي ث م ة خلاف ظهر في الاختيارات بل أ ن ا مش عايز أ ق و ل العكس بل أ ن ا أ ر ى فيه خير أ س ا س ا ف أ ن ا لا أ ر ى فيه أ ي نوع من علامات الانقسام أ و الشر أ و اللي بيحوله الناس ي ه م و ن ب ه ويقنعون ب ه إ ن ده انقسام وتفتيت وكده ضعنا وضعت ا ل ت ج ر ب ة وده ن ه ا ي ة العالم لا لا ا لا أحيان خالص أحيان خالص مدام الناس بتفكر وبتعمل ل مفيش مفيش دي دي بتفكر و ع ق ه انطلاقا من البحث عن شرع الله عز وجل هو د ه الفيصل يبقى إ ذ ن الناس بخير يبقى إ ذ ن الناس بخير مش إ ذ ن الناس بشر لا إ ذ ن الناس بخير طيب إ ذ ا إ ح ن ا بقى تجاوزنا الكلام النظر ده وتكلمنا على الواقع هنجد إ ن الواقع إ ن المرشحين دول ا ل آ ن ينحصرون ا ل آ ن ده بقدر ا ل ل ب ق ى إ ح ن ا م ا ن ج دعم مش هنرجع بقى القديم ونقول لو كان و ح ا ئ ت يكون كان احنا ب ن ك ل م خلينا نكون ناس عمليين لا نضيع وقت في الماضي فنفجا بالحاضر اصل احنا لو وقفنا ح ر ك ة الزمان وفضلنا عند حدث معين وتبتنا فيه وفضلنا نرجع فيه لا كان حقته لا, لا كان اصله لا كان فصله لكن هل الزمن هيقف ولا الزمان ماشي الزمان ماشي هنفضل احنا عمليين لا أ ن ت غلط لا انا غلط لكن ح ق ي ت ا لغايه الحقيقة ما نلاقي يقف ن في ل ح ق ة لن、يقرف. فأنا نتكلم بحكم أما ده بكره ا ل ا ق ع هذا جاء ن ت ي ج ممارسات خ ط أ م م ا ر س ا ت صحة هذا يقف ه ي ح ت ا ج إ ل ى ث م ة كلام طويل يعني لا تتحملوا لا الوقت ولا الظرف اللي احنا فيه لكن اللي احنا فيه النهارده بقدر الله ان هم دول اللي موجودين عندنا موجود عندنا مرشحين مرشحين اثنين اقصد اوفرهما حظا اثنين يعني وهو دكتور ع م ي ن ة وفتوه و ا ل آ خ ر دكتور محمد مرسي والاثنين طبعا من كبار من كبار كبار ج م ا ع ة الاخوان المسلمين عشان, عشان ما حدش يقول ده من ا ل إ خ و ا ن وده مش من ا ل إ خ و ا ن يعني ف ر ق بينهم كذا شهر يعني لكن يجمعهم هذا فيجمعهم ماضي واحد ويجمعهم ث ق ا ف ة و ا ح د ة ويجمعهم تاريخ واحد و أ ه د ا ف و ا ح د ة بل ك ا د ان هو يجمعهم مشروع واحد فده اللي موجود عندنا ده اللي موجود عندنا فاحنا لازم نتحرك بنتحرك في إ ط ا ر الموجود في ف بعض الاتجاهات أ و ا ل ط ي ا ر ا ت اختارت الدكتور محمد مرسي وعلى ر أ س هذه ا ل ط ي ا ر ا ت وهي هيئه ة ا ل ي ئ ة ا ل ش ر ع ي ة للحقوق و ا ل إ ص ل ا ح يختارت مرسي نتيجة أشياء لازم الجميع يعلمها يقول الجميع يعلمها يعني معناه كان فيه ثمة خلل. اللي هو الخلل اللي خلل الخلل الدكتور لازم لازم معناه كان احنا قلناه هو ثمة أنه مئات المرات او اقصد كثيرا من المرات ان في عيب ينقص هذه ا ل ت ج ر ب ة ا ل ل ي قام بها اللي كان على ر أ س ه ا ل م ش ا ي خ الا وانهم ايه لم يتفاعلوا مع الناس الا وانهم لم يطلعوا الناس على ما يبذلونهم مجهود الا وانهم لم يبينوا للناس انهم يستمعون لكلامهم فانتج هذا في نوع من ايه في نوع من شبه ا ل ن ف ر ة أ و ا ل و ح ش ة ا ل و ح ش ة دي ع ب ا ر ة عن ايه يعني كلام الطرفين أ ص ب ح ب يستقبل بنوع من التدقيق اللي هو في شعره بينه وبين الشك يعني لو سمعوا من الشباب م ق ا ل ة يسمعونها وهم يدققون فيها ك أ ن ه م على وشك ان يشككوا ك أ ن ه على وشك أ ن يشكك في ا ل م ق ا ل ة فده ناتج من ممارسات احنا لنا يدي ق قانوني ا مش م ل فيها للشرع ن قانوني م م ك أن ت ع ر ف و ل أ ن بعض الناس بيكتب في الصحف أ ش ي ا ء ه ي س أ ل عليها بين يدير الله عز وجل من انهم م ج م و ع ة من الناس كده يعني إ ي ه ب ا ل م ج د ع ة كده قعدوا يعني إ ي ه يقربوا ده ويباعدوا ده وبعدين إ ي ه لقوا ان ده ر ج ل مجدع و أ ح س ن ه م أ و ده يعني مقلش ا أ د ب عليهم أ و م ا ش ت م ه م ش فقالك ده أ ح س ن من ده ف ن أ خ ذ د ه و خلاص وسيبك من الاولاد دول والشباب دول وهم يسمعوا كلام لا لا, لا ما يحدث وده من سوء الظن بهؤلاء لكن هما ب ت د و ا دخلوا البيت من بابي ا ل ه ي ئ ة ا ل ش ر ع ي ة دي ع ب ا ر ة عن ج م ع ي ة جمعية تخضع لقانون الجمعيات في تكوينها وفي طريقه اتخاذ القرار فعندهم ح ا ج ة اسمها مجلس امناء وعندهم شيء اسمه ا ل ج م ع ي ة العموميه ي ة وعندهم شيء اسمه المؤسسين المؤسسين دول خلاص انتهينا منهم دول ر ب ع ه و ع ش ي ن مؤسس دول اللي اسسوا المشروع وبعدين المشروع انبثق عنه ج م ع ي ة ع م و م ي ة للمشتركين وجمعيه عموميه أ ن ت ج ت من مجلس ا ل أ م ن ا ء اللي هو مكون من حرصوا و ا ل ي شيخ أو أو اتجاه من في تشكيل ا ل ه ي ئ ة ا ل ش ر ع ي ة على أ ن تجمع شتات وجميع الاتجاهات طبعا بقدر المستطاع طبعا بقدر المستطاع بقدر بقدر ففيها من الازهر حقيقه ة من يمثل ز ر حقيقة وفيها من يمثل ا ل ج م ع ي ة ا ل ش ر ع ي ة ح ق ي ق ة وفيها من يمثل ج م ا ع ة التبليغ ح ق ي ق ة وفيها من يمثل ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ه وفيها من يمثل ي ا ر الجهاد و ف ي ه ا م ن ي م ث ل س ل ف ي ي ن الاسكندريه ع س ى هم هم د و ل يعتبروا تيار مستقل すみません。 أ ع م ا ل ح ر ة يعني شويه معدول وشويه معدول مع لا ينتموا إ ل ى شيء ففيهم من هؤلاء ومن هؤلاء ومن ه ؤ ل المهم ء ا انهم حرصوا على أ ن يجمعوا وفيهم من ممثلين للشباب أ ي ض ا فحرصوا على أ ن هي المجلس الامناء يضم جميع التشكيلات دي والطيارات دي بحيث ان يكون قرارتهم و... ومواقفهم أ ق ر ب ما يكون للإيه؟ للواقع اللي احنا فيه و ق ص ر مهمتهم على انهم يدلوا بارائهم في الاحداث ا ل ق ا ئ م ة وفقط هي, هي, هي ليست ه ي ئ ة ع ل م ي ة لا تقوم على ابحاث ع ل م ي ة ولا تقدم ابحاث ع ل م ي ة ولا مسموح لها بهذا وهي ليست ه ي ئ ة للفتوى لا تدخل في الفتاوى ولا تفتي ولا تصدر فتاوى ولا تقول أ ر ا ء في الفتاوى إ ل ا بقدر ما يتعلق ب ا ل أ ح د ا ث يعني لو في بحث علمي يتعلق ب ا ل أ ح د ا ث اه هم اليوم ف فيه. في فيه وبناء على ذلك هم ايه بيسيروا لهم تعلق فقط ب ا ل أ ح د ا ث تعلق فقط ب ا ل أ ح د ا ث ده في بعض أ ح ي ا ن بينشط و بعض أ ح ي ا ن ي ع ت ر ي ما يعتري المواطن المصري من ايه من بطء أو نتيجة او ل ب ي ر و ت ي ي ة ع ن ي ن ت ي ج ة الروتين الشديد لطريقه إ خ ر ا ج بيان بيان مش سهل تخرج بيان, بيان بيمثل ا ن ب ي الطوائف دي مش سهل البيان بيمر بمراحل على ما يخرج البيان ف بعض أ ح ي ا ن تلاقي الحدث إ ي ه جه وعده ومشي وهو لسه البيان بيطلع مع د و مش عشان الناس هم دول م ت و ا ط ي ن لا ده هم ع ا ع د ي ن في ا ل أ ح د ا ث بس اكمل ن الناس دول ارتضوا التجمع ده فمينفعش أ ن انفرد عن التجمع ده و ت ك ل م مينفعش ان اقول أ ن ا فلان الفلاني أ ن ا انتمي ل ل ه ي ئ ة ا ل ش ر ع ي ة إ ح ن ا نرى كذا وكذا وكذا ا ما ينفعش لأن الهيئة, مش عبارة عن أنا بس. الهيئة عبارة عن أنا الهيئة عبارة أنا تجارات لإصدار التقرارات أو إصدار البيانات خصوصا إن هي بتصدرها في قضايا تمثل واقع يعني قضايا هترطب عليها مش تمثل ينفعش وفيه وفيه آلية هي في يعني إيه ي لأن عن عن أن ع ل أخرى هترطب بس هترطب أو هي تلتم عليها ي تلتم أعمال على الأرض قد ك وعشان ن تلتم ل يقول للناس لا اعملوا ل ي ه ا دماء خروجوا تخرجوا ما م صح؟ أن و ت ع ع تعتصموش عليها ت تلتم ص م ما و ا هذا هذا باطل ش هي حق مواقف ف كده بعض أ ح ي ا ن ي أ خ ذ ه ا البطء في هذه ا ل م س أ ل ة لما نيجي ل مساله الانتخابات هو لم يحدث عندهم بطء البدء خالص, خالص بل كانوا أ س ر ع فصيل ولما يخشوا في ا ل م ش ك ل ة دي في الأمر ده امر ل أ ده ا ل ر ئ ا س ة دخلوا البيت من بابه يعني استعرضوا ط ر ي ق ة إ ص د ا ر ت و ص ي ة في م س أ ل ة الانتخابات طبعا دي ت و ص ي ة مش أ م ر ولا فتوى يعني يقولش من لم ي أ خ ذ بكلامنا فهو آ ث م ل ن دي فتوى هم ما ينفعوش ن يصدروا فتوى و ل ا هو أ م ر الله ي ن ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن ن و ن نحن نحن نحن نحن ن ل ن ه ح ن نحن نحن نحن نحن و ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ج ة دعوا إلى إيه جمعية عمومية ل م ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ل ر ئ ن س ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن إ ي ه اللي اخرهم ل غ ا ي ة شهرين أ ل ا يعد هذا ت أ خ ي ر ا و أ ل ا يعد هذا يعني إ ي ه زي م ق و ل و ا يعني شد في أ ع ص ا ب الناس في ا ل ح ق ي ق ة لك يعدش خلص. لاني كان كل ما يعرض ملف ا ل ر ئ ا س ة كان شبه اتفاق ب ي ن ه وبين غيرهم ان ملف ا ل ر ئ ا س ة ده يؤجل ل أ ن إ ح ن ا كنا متبينين من ا ل أ و ل ان ملف ا ل ر ئ ا س ة ده ما هو إ ل ا ملف للإيه؟ للتفتيت ملف للتفتيت وملف لدخول النزاعات تصوروا الموقف ده من دخول الخلافات والنزاعات تشوفه تصوروا انتخابات الحاجات التي فاتت كانت الموقف دخول وما والقيل والقال والشد خش لو الموقف ومجل الشورى النهاردة منطير أثناء الشعب أثناء الأحداث ذلك مجل إلى من في عنه ده ده حدث في أثناء مجلس الشعب أثناء الحاجات الأحداث اللي فاتت. تؤدي ده خش يتفتت ك لان ه ل لو كانت م س أ ل ة ا ل ر ئ ا س ة دي ابتدت مبكرا م س أ ل ة ننتخب من و إ ي ه الحيثيات و إ ي ه التوصيات ك ا ن ا ل صوره ا ل ن ه ا ر د ة دي كانت فيها م و ج و د ة أ ث ن ا ء الانتخابات وكانها مع ما لا تحمل فهم كانوا、متنبهين. كانوا يقولوا نحو أو لكن ما لا عبار الملف اللي انتخابات إحنا مش عايزين نضع أمامنا عشان ما متنبهين نضعه فهم ده إيه إلى شبه يتلتبع خلي في يخش يؤديش يؤدي تحمل على إلى جمع مش فرقة إلى إلى خش إلى ح د و ث شيء يأخر ا ل و ان يكون هناك م ن د ق ه منطقه م ن ط ق ل ا ن ط ق ا منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ط ا ه منطقه منطقه م ن ا ق ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ط ق ت م ن ط ا ه م ن ط ق ل منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ي ة و ه منطقه منطقه منطقه م ن ط ا ه م ن ط ا ه م ر ط ق ه منطقه منطقه منطقه م و م ي ة ا ن ت خ ب ت لجنة لجنة منهم ووظيفتها ا ل ل ج ن ة دي وضع معايير وبناء على ا ل معايير د يختاروا ي ن ت ي خ مرشح من المرشحين يعني يحطوا معايير ا ل ج م ع ي ة ا ل ل ج ن ة تاني يوم يعني اول يوم قالوا ملف ا ل ر ئ ا س ة بحضور كل الناس ب ما فيهم اخون حازم نفسه ملف ا ل ر ئ ا س ة ايه العمل فيه ملف ا ل ر ئ ا س ة يبقى احنا احسن ح ا ج ة ننتخب مننا ا ل ل ج ن ة ا ل ل ج ن ة دي تضع المعايير يعني هتترجم الكلام الشرعي اللي أ ن ا بقوله لكلام واقعي بقى عشان يختاروا كلام ي خ ت ا ر واحد و ا من على ا ل أ ر ض موجود والمعايير دي هيقابلوا بيها المرشحين وبعد ما يقابلوا المرشحين ه م هيختاروا وبعدين يعرضوا اختياراتهم دي على مجلس ا ل أ م ن ا ء وبعدين مجلس الأمناء يختار و بعدين يروح راجع لمين ل ل ج م ع ي ة ا ل ع م و م ي ة يقولها ل احنا نفذنا كل انت قلت عليه احنا حطينا معايير يستعرضوا ويشوفوا معايير ن ن جبنا ا ل م ش ي نحطها ي و صح ولا ا غلط ن ا ب ع أعدام ا الله من هذا من ج ويشوفوا ع ا ل م في ن الاجتماعي المرتشين يعني هيهربوا دا هو هذا فهيرجعوا المعايير وبعدين هل ق م ع المرشحين ولا ل ا و ب ع د ي ن ب ع د ذلك الناس م ج ل ب ا ل ت ص وبعد ي ت و القرار كل الثلاث خطوات دول بتعرضوا ت ا ن ي على ا ل ج م ع ي ة ا ل ع م و م ي ة ت ق و ل إ ن كان الكلام ده صح ولا غلط طيب صح و أ د ى إ ل ى قرار مجلس ا ل أ م ن ا ء لو هم وافيه على مجلس الامناء, قرار مجلس الأمناء بنسبه ا ل ت ل ت ي ن بما هو ده راي أ ي ل ه ئ ة ا ل ش ر رأي ع ي ة ا ل ه ي ئ ة الشرعيه ة إذا أصبح رأيا أصبح ل ا لا يجوز ل أ ح د أ ن يتكلم باسم ا ل ه ي ئ ة بما يخالف وزرائي لكن ممكن يتكلم بنفسه هو كشخص ويقول أ ن ا قناعاتي ا ل ش ر ع ي ة أ ن ا مش مقتنع بالكلام ده بس بكلم نسبة اسم أنا مش مش عن الثلثين نقلف لجنة وتاني اللجنة الهيئة الهيئة خلاص قرارة لازم يحترم اسم قرار الهيئة ماذا ما عدى نسبة الثلثين في الجامعة العمية الكلام كله تم بحذفيري دعوا الجامعية العمية والجامعية قالت مش يحترم تم يوم كله عدى ده ده ده في بحذفيري اختاروا اللجنة وبعدين ا ل ل ج ن ة قعدت وعملت معايير وبعدين جابت المرشحين, بل جابت جميع المرشحين بلا ج ب ت جميع استثناء ل بلا م ر ش ح ي ن ا يعني ما جابتش تر ا ل س ت ن ا ن بس جابو ا منصور حسن وجابو ا ا ل ت ا ن ي وجابو ا حمدين صباحي و ب ط ر ي ق ة ما ناس تانيه يعني مش لا د ل ذكر اسمهم هم ا ه م لم يستثنوا احد تقريبا يعني الا اللي رفض ا ياتي لكن هم جابوا كل الناس وقسموا المعايير دي المعايير اللي هم شافوها معايير ا ل ك ف ا ء ة ي على ن ي ع ست ملفات معيير ا ك ف ا ء ة ش خ ص ي ة في الرجل به كاريزما يعني ط ر ي ق ة الرجل نفسه وشخصيته وما ذلك م ع ي ا ر في ط ر ي ق ة حكمه في رجل يعتز ب ع ق ل ي يعني في رجل في نوعين من الناس زهرنا في واحد يقول ولحواليه ا ل يخدموا عن قرار مع ناس كثير مع ناس كتير م ع ه مدير إ ع ل ا م ي ومدير مكتب ومش عارف مدير دعايه ومنسق ع م و م ع ا يعني عم تشوف تقول درجه مؤسساتي في ا ل ح ق ي ق ة هو لا يمد ا ل م ؤ س س ة بصله هو كل موضوع انه هو بيقول ودول بيخدموا عن قرار يعني هو يقول الموضوع ده إ ح ن ا ن ع م ل فيه كذا كذا كذا يبقى و ظ ي ف ة كل حوليده انهم إ ي ه يخدموا القرار ده يبداوا ينشروه يدافعوا عنه و ب ي ن و ا مبرراته ويردوا عن المخلفين بس كل ده في اطار اللي قالوا هو فده يظهر فيما يبدو انه هو مؤسساتي لكن في ا ل ح ق ي ق ة هو عباره عن شخصي يعني هو ا ل ك ل م ة اللي بيقولها وبعدين دول بيتسلوا بقى ف انهم ايه يدافعوا عن ا ل ك ل م ة اللي ب ق و ل ه في واحد تاني عكس ك د هو ه ما بيقولش إ ل ا بعد ما بيراجع هؤلاء دي مدير ح م ل ة ا ع ل ا م ي ة ف ي بعضهم كان بيوقف في الكلام ن ت ي ج ة انك ا بيجيله أ و ر ا ق من مدير الحمله ة أ ن أنت أسئلة بتتكلم、غلط. يعني في و ان انت بدأت تتلقى في انت ل ل ك ا م فوقف ففي يوقف ي الكلام ن في مرة تانية على ما يراجع مرة ما على يقوله بتتكلم ي وفي واحد بيصحح、له. يعني يقول ي ر راجع ر ا واحد بالك ج ع ف خد له له ن السؤال ق ل ذ ا واحد ما في ي ب ب ش تصريح هو بيقول والتاني عين يقبل هو هو ل ل ا ا ك ده فدي أنواع من ا ل ب ش ر ف ف ط الكاريزما بتاعته في ط ر ي ق ة طريقة معالجته للقرارات هل هو ط ر ي ق ة معالجته دي عباره عن ش خ ص ي ة ويخدم عليها ا ل ج م ا ع ة ولا هي ط ر ي ق ة م ؤ س س ت ي ة طبعا لا يخفى عليكم ا ي ه م أ ف ض ل او ايهما ل ص ح ي ح طبعا في, في اربع ملفات يتعلقوا بالاشياء أ ش ي ء ا ل أ اللي تمس الحب أ ه م ملف فيها فيما ي ش ع عنه كل واحد فيهم كان بيشاع عنه حاجات في واحد بيشاع عنه انه صديق ا ل ش ي ع ة وفي واحد بيشاع عنه انه يميل ناحيه ا ل ع ل م ا ن ي ي ن وفي واحد بيشاع عنه انه متهور وفي واحد بيشاع عنه هيrun كذا وفي واحد يعني على حسب ما بيقال عنه حقيقه مش حقيقه يعني صدق ان ذكرنا احنا مصدقينه لا بيقال هو كيف وقد قيل هو بيقال فهو لازم يدافع عن نفسه وفي أ ث ن ا ء الدفاع هو بيقيم بيقيم من قبل من هي د مهمه من قبل تسعه عشر واحد قاعدين يقيمه كل واحد بيديله درجه يعني هو ق د ا م ه م معيار واحد لن تتكلم الشخصية كيفية إدارة الأزمات يقول كيفية معيار في فهو إدارة اقعد مين بيقيموه الساعه الثانيه ب ق عشره دول اقعد مين بيقيموه كل واحد بيديله درجه طيب انت بيقال عنك ان انت بتدافع عن الشيعه وهكذا. ملف في العلاقات الخارجيه ة تعمل تلكان تطبيق مع فلان، مع علان مع الشرع ملف فلان و ستقول وإحنا وراك؟ أولا والعقد؟ أو أهم أهل هل ملفات مرجعيتك إسلامية الحل كيف؟ طبعا طريق شرعية عن المطلوب هو اللي مفترض إن عنده برنامج أنه عنده ب يحكي برنامج ما مش هنغششه يعني مش هنقوله انت بقى يعني ر أ ي ك هتعمل أهل حل وعقد ولا هتعمل اهل حل وعقد ولا م ج ل ش ب طب هتعمل ج م بينه أنا ش هعد د ب ي ه هو حلول اهل ي وآي حل وعقد أنا <تصفيق> ده ده رئيس رئيس. هو يتكلم براحته يقاطعه اللازم هو مش مجال ان يصحح مش مجال إن إحنا او ا ا ل ناس تصحح تقول ل أ احنا نرى ان انت لا مفيش احنا نرى في انه يقول اللي عنده ويقيم على اساس أ عدو جلسين ت في نس ا علامه عدو تلاته في نس ا ع ل ى م ه عدو اربا او ما ج ل س ا ت ع ل ى م ه زونيا وفي نس ا استنفو أ ا مع نسنين ت ا ج ل س ا ت أ خ ر ى لبعض متعلقات نصين ق فهما ل م ه م الالاساد كان ب ت ط و ع ه ل ي ه م و ا ل أ س ا د ي كان مجلس ا ل أ م ا ن ت صا تاشر ا ل ل ج م ع ي ة ا ل ع م و م ي ة أ ن ا ط ت بهم ب ا ل ل ج ن ة ا ل م ك ل ف ة و ا ل ل ج ن ة ا ل م ك ل ف ة بجيب مجلس ا ل أ م ا ن ا ت ي ح ض ر ان نخشد ه يعني ا لبس ل ي ي أ ا ه ع ض ا ء ا ل ل ج ن ة للأجنة اللي ا ي خ ت ر ومضى ا واللي قاعدين ي ي ق ب و هو مجلس من دا ودا وده وجمع بيجمع له أرقام ونمر وبناء هو ا اللي الأمانياء دا أرقام عليها مجلس له بيجمع يبه من م درجة خد ا ل أ م ر على هذا على ه ذ المنوال ا مع معظم المرشحين لم يستثنوا أ ح د طبعا من الطيار ا ل إ س ل ا م ي وخدوا معظم ا ل ل ي ه م م ش م ح س ب ي ن على الطائر الإسلامي وبناء على كده طلعوا ب ا ل ن ت ي ج ة اللي هم طلعوا بيها طبعا دخل فيها تعديل لما ظهر ا ل م نفس خيرة روعي الشاطر معه ن الكلام دعي إ ل ى ا ل ه ي ئ ة مع إني المفارقة ان ا ل م ف ا ر ق ة ان ه ي ئ ة الشاطر من مجلس الامناء ل أ ن ه بيمثل إ خ و ا ن دا نائب المرشد ما أنا نسيت أقول ان ا ل ه ي ئ ة بتجمع من ي ممثل للاخوان إ خ و ن لممثلين من بتجمع الأقل ا ل إ واحد عن الشباب د ك ت و ر أ س ا م ة وواحد عن الكبار ل هو مهندس خيره الشاطر نائب, نائب المرشد رغم إن أنه من ا ل م ن ا بمعنى أ ن ه معروف عندهم ما مختاروش دول إلي الناس اللي هم الا ر و ش ا أ دول ان ل ا ده م معارفين ومعارفين توجهاتهم ومع ومع أ خ لم ا ا ق ي ت ه م ع ا ر ف يكن ن من قربهم القضية الإسلامية دلم اللي ي شفيعا له إ ل ا ان ه يعامل ك م ع ا م ل ة ا ل آ خ ر ي ن تماما وفعلا جيء ب ه وزيه زي غيره وجلس في ج ل س ة زي الناس كلها بل كان أ ك ت ر جابوا ناس من بره كمان تشترك يعني ناس من بره يزنبولي ح د ف و ا بالطوب يعني من بره يعني بحيث انه عومل زي ما بيعامل ا ل آ خ ر و ن تماما لما ظهر بقى تعديل بعدها وظهر د ك ت و ر محمد مرسي ح م م د عومل نفس ا ل م ع ا م ل ة يعني عومل نفس ا ل م ع ا م ل ة انه جي ابي وجلسه برضه ونفس ا ل أ س ئ ل ة والتقييم بنفس الدرجات الخ إ ل ى اني ارجح هؤلاء هو د ك ت و ر محمد مرسل من كل من سبق طبعا ماحدش يقول كل من سبق يعني حتى تفوق على أ خ ي ن ا حازم خلاص نحن نكلم في اللي احنا موجودين فيه هي تصفد ده خلاص فكل من سبق يعني اللي هم المتاحين في يومنا هذا فهو أ خ و ن ا الدكتور سبق هؤلاء سبق هؤلاء جميعا أ و معنى ص ح هو كان امر ل أ منحصر زي ما هو م ش ه و ر عند الناس وامر منحاصر بينه وبين الدكتور ابو الفتوح وكان ليهم حيثيات الحيثيات دي كان من اهمها ان الدكتور محمد مرسي يحمل مشروعا اللي هو مشروع نهضة مصر واللي خلانا احنا بنتساهل في المشروع المشروع محل قبل في والتفحيص هو نهضة ده كده مشروع مصر دراسة ان كان مع خ ي ر ة الشاطر يعني كنا ك نعيد ا ن من ن س خ ة مرتين يعني الكلام بيتعاد مرتين ل أ ن المشروع استوفي نقاشا مع خ ي ر ة الشاطر بجميع مراحله أ و ل مكان ف ك ر ة من يوم خ م س ه عشر س ن ة وبعدين الفكره اتقلبت الى ايه وبعدين ا ع م ل ت إ ي ه وبعدين يوم اربع شهور لما حسوا انهم على وشك يمسكوا ا ل و ز ا ر ة ب د أ يتالف المشروع عشان ينزل على أ ر ض الواقع إلى آخر هذه ا ل أ ش ي ا ء فنفس الكلام أ ع ي د ث ا ن ي ة مع الدكتور محمد مرسي فهو أ خ ت ي ر ل أ ن ي اولا هو له مشروع واضح نعم جميعهم له مشروع م واضح أ ل ا هو المشروع ا ل إ س ل ا م ي يعني إ ق ا م ة حكم استاذ لكن في ثمه فارق كبير بين ان يكون واحد س ب ق بالمشروع يعني ل ي خطوات ع م ل ي ة أ و خطوات ت ف ص ي ل ي ة どんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんなに多くの人はどんな ملتزمين بالشارع هيعملوا برنامج إ س ل ا م محترم لكن في ثمه فرق بين واحد بيعمل برنامج وواحد عايش في برنامج يعني بينشئ هو اللي أ ن ش أ ه هو اللي عايش فيه فرق بين الاتنين قبل التنفيذ او هو, هو اللي عايش فيه يعني في واحد مستورد مشروع وفي واحد منشئ مشروع قائم عليه, إن اللي منشئ مشروع قائم عليه هو ا ل أ ق ر ب أ ن ينفذه من اللي واخد ح ا ج ة ج ا ه ز ة لسه يبدا ينظر فيها في عيوبها ومميزاتها إ ل ى آ خ ر ا ل ك ل ا م فهو عنده مشروع وعنده ناس ق ا ئ م ة على تنفيذ المشروع سواء كوادر تقوم على هذا س و او ء ك ا هذا د ر تقوم أو على ج م ا ع ة تقف وراء هذا يعني تأتي بنقارن بينه الفتوه أو فعنده ج م ا ع ة ا ل ج م ا ع ة دي و ا ق ف ة بكل إ م ك ا ن ي ا ت ه ا وبكل خبراتها لتنفيذ هذا أ ن ا عارف ان, إن كل ك ل م ة بقوله ا عليها اعتراض يعني ما فيش حركه يعني. بس يعني من نقول عندما ن نقول الاعتراضات ففي ج م ا ع ة ا ل ج م ا ع ة دي ق ا ئ م ة بكل إ م ك ا ن ي ا ت ه ا وبكل ما لها من ثقل على تنفيذ هذا المشروع لا شك أ ن هذا يفوق هذا أ ض ف إ ل ى قضيه ه ا م ة جدا وهي التوجهات التوجه بتاع مرسي و ا ل ج م ا ع ة وضح ا للقريب والبعيد للقريب و الا ب ع ي د أ ل هو خ د م ة المشروع السياسي ا ل إ س ل ا م ي سواء هم خدموه ما خ د م و ه ش أ ج ا د و ا في عرضه أ س ا ؤ و ا في عرضه هم قائمين على, والداني والعدو والصديق قائمين على هذا فدي كانت أ ه م حيثيات بناء عليها ق د م ه ا ل د ك ت و ر محمد مرسي على الدكتور أ ب و الفتوه اللي مش هياخد باله ان ده مجال ا ل م ق ا ر ن ة هيجد عنده اعتراضات ك ث ي ر ة جدا لكن اللي هياخد باله ان ده م ق ا ر ن ة بين هذا وذاك يعني هتقل الاعتراضات ش و ي ة ل ل د ر ج ة اللي احنا هنقول عليها يعني فكان دي ا ل م ق ا ر ن ة ودي كانت أ و ج ه التفضيل لهذا عن هذا 私たちのキャメルの塗装を見ているときに、私たちのお話を聞いているときに、私たちの ا 話 ا 聞いているときに、私た ي م お話 ي 聞いているときに、私たちのお話 ي 聞いているときに、私た ا のお話を聞 ا ているときに、私たちの وليماضي في الوقوف お م ال ا م السادات. كان نقاش بينه وكان حدث و ك ا ن حدث خ ل ا شاشات ف التلفاز على ب ي ن ه و ب ي علانية يعني ن لأنه السادات ا ق م إليه ف ص ح ا ه و كان ل يقوم م و ا ف ما زالت تذكر إلى تذكر ي ن ا ه ذ ا ل ك ن ل ى مقلب ل ا ق ل و ب ا ل ق ل و ب دي بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع ا ل رحمن ي ق ل به ك ي ف ش ي ء احنا ف الدكتور بفتوح من س ن ة كامل 1929. يعني م ر ة ك م ل كتير لا شك م ر ة كتير يعني فحنعرفه من عمر مديد يعني لكن القلوب دي قلوب بين أ ص ب ع ي ن ا اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وصل, وصل الامر في أ و ا خ ر ر ح ل ة الدكتور قبل قيام ا ل ث و ر ة ان احنا كنا بنسعى لدى الناس اللي نعرفهم من ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن عشان يفصلوا الدكتوره والفتوح من ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه يعتبر عار عليهم أ و يعتبر ن ق ط ة سوداء عليهم وصل ا ل أ م ر التحولات يعني تحول فتحول فتحول فتحول ف ت ح و ل ل غ ا ي ة ما المنهج أ ص ب ح منهج م أ ط ر ا بطين يعني ما ينفعش خالص يلتقي في أ ي شيء طيب نتج عنه ا ل أ م ر الموجود ل ي ا ل آ ن د ك ت و ف ت و ح تمت لقاءات معه اخرهم كان انا كنت حاضره و أ ن ا كنت اكلمه م يوم الخميس الماضي قبل الحادث ل ي إنه هو ان ل ه ا ر د ة في جميع تصريحاته كان ده لو ن ا مقابله عام ب ن ا مش بنقول من بعيد أ و خ ا ي ف ي ن أ و نحن بن بنداري ب ن أ و شنوس قبيل قلناه, قلناه بمعنى صح انا اللي ق ل ت و له ان هو مفيش موقف من المواقف, المواقف اللي م و ا ا ق ف ل بيتكلم فيها إ ل ا و ر و ح لايش ا ل إ س ل ا م ي ي ن لوشه يعني ح ا ج ة عن المشي لازم ي خ د ه مرفرف ا عن المشي ب م ن ا س ب ة وبدون م ن ا س ب ة يعني في أ ي موضوع تريح إ ي ه خابط ل د ر ج ة ان حتى لما عملنا م ب ا د ر ة ا ل ه ي ئ ة ا ل ش ر ع ي ة لما عملنا اجتماع ا ل ج م ع ي ة ا ل ع م و م ي ة وخدنا خط السير و ك ن من ده ف أ ع ل ن و ا بقى في بيان قالوا هنلتقي مع المرشحين للبحث في كتبه لكن ا هناك قال أ أساسا أرفض ح م رجال ا ل د ي ن من ا ل أ ل يا ع م رجال س ا ع د ي ن مع بعض ر ج ا ل ا ل د ي يمكن ا ان ك ا ت ح ت ع ا ل س ل معها م بعض ف بشكل عام ح ك للدين ولكنها ا سوف أحضر في ت ي ع ن ي ع ا م ل بس معها ي في ب بتاعي فبمناسبة ر ن ا م وبغير مناسبة يخبط ا ل ت خ ب ي ب قد يكون صحيح ا م ذ و ر ا انه عايز و لا يكون ش بكم ي ح د ا او ان الحرب خدعة قد يكون هذا لا ك ن ض ك و ن م ذ ا لا يكون هذا ح ق ي ق ة لان الحاجات ل م ا ب ت ر ي ع ن ي ك ح ن ا في ا ل ج ل س ة الاخيره ان ي ان اي حد يقابل حد بتصريحات بتبدأ ت ق و ل ي هذا لما قلت ك من ي ا ل ل ي قالك فلان فيه م ع ا ل كلام غلط أ ن ا مكنش ا ق ص ا ي بقى دي ا و خط دفاع تاني خط دفاع مقولتش ا طارت خط دفاع لا انت حيدك تفهم كلامي صح فاحنا عشان ن ن ف ي ا ل خطوط دفاع دي كلها مفيش و ق ونوفر على نفسنا, نفسنا جبناله من مذكراتي المذكرات بتعطام مذكرات د ب ي ك ت ب ه و ايه هادي ا ل أ ع ص ا ب مستريح لاحد يضغط عليه ولا يترجم ب و ا في التليفون ولا يتكلم بالإنجليزي وترجم ولا واحد هندي ولا أي ح اي ج ة مذكراته ب ق و بهدوء ل التاريخ لأن ه هذا ا بيسترجع شديد ص حاجه ف ك بيكتب تاريخ الحركة الإسلامية الحركة ر س ف ع وبعدين التاريخ ل بيجي قبل يقول بقى يطبع بروفا وبعدين يرجع البروفا له الكلام ما هذا المذكرات يوري يرجع يعني هو في في أن صعب المذكرات بيتكلم على السلفيين يعني بكلام بشع ا جدا انهم اولا علامتهم التشدد وانهم دخلاء على الطيار وانهم بقايا وامتداد للمنهج الوهابي والمذهب الوهابي في الخليج او في السعوديه ة و ن م وانهم وانهم وانهم وإن كلام نقول فطبعا لا ان احنا ان ده صاحبه هذا يقبل يعتقد اي شيء غير إن احنا نقول أن صاحبه يعتقد هذا. هذا ب ق أنه أعتقد لا م ش ا ح ة علينا لا يمكن ان ويقول ي يهمنا موقف ه من الشرع نفسه لكن د ه بينم عن ش ينم ء ه ق و ل إيش ي ب ن عن اتجاه معين بينم طيب لما نيجي أحدث ده ده ده بقى معينة نيجي خليك في في عن كان لما حاجة أحدث حاجة أحدث حاجة حاجة حاجة لقاء أول ده آخر آخر, حاجة. آخر حاجة مع ا ل ج ا ل ي ة المصريه في لندن عن طريق الفيديو بالفيديو فهم ب ي س أ ل و ه مين, مين اللي بيايدك فقال لهم أ ن ا اللي بيايدني ا ل ل ي ب ر ل ي ن وجمهور اليساريين حيث أ ن ا ل ل ي ب ر ل ي ن لم يقدموا مرشحا يعني كانوا بيقولوا أ ن ا إ ي ه أ ن ا مرشح الليبرالي ك ا ن و ا بيقول هذا وهو سيفسر دلوقتي وانا سيفسر لكم وهو يقصد ي ا يقصد خ جمهور اليسارين بس بس يعني دول هوا له وجودة له ملهمش حتى هم و ل ايه شيء ينم عن شيء ينم عن شيء عن طيب ده موقف, موقف ث الموقف ث ا ل دي مش ب إ س ن ا د أ ن ا مش كده ب إ س ن ا د الموقف دي منه م م ب ا ش ر ة مني ل ي م ب ا ش ر ة يعني مش ل ا ق ر ئ صحف ولا ب ق ر أ جرانين ولا ب س م ع ا ز ا ع ا ت ولا أ ي ح ا ج ة معنديش ا وقت الحاجات دي ف ا ل أ م ر الثالث اللي يفسر الكلام ده في ل ج ن ة اسمها ل ج ن ة ا ل م ئ ة ق ا ئ م ة ا ل آ ن سمعت حد سمعنا ل ج ن ة المائه ولا حد سمعناها ولكن كلمه خالد يوسف ل م ا ع ل ا ء ا ل أ ص و ا ن ي و ص ك ن ي ق و ل و ان هناك اي شيء في القران يقولون ان هناك اي شيء في القران يقولون ان هناك اي ش في ا ل ق ر ن يقولون ان هناك اي شيء في القران يقولون ا ل ه ن ا ي شيء ف القران ي و ل و ن ان هناك ا ل شيء في القران ي ق ل و ن ان هناك اي شيء في القران ي ق ل و ن ان ه م ا ك اي ي ء في القران يقولون ان هناك اي ش ي في القران يقولون ان هناك اي شيء في القران وضم ب ق ي ت المائه فلجنه المائه دي أ ب ع د ما يكون خالص عن أ ي توجه خير تصور لجنه المائه دي اجتمعت معه مرتين م ر ة أ و ل ى قالوا له إ ح ن ا بنحط معايير لاختيار مرشح من مرشحين الثوريين مرشحين مفهومش إسلاميين منه هو خامس خمسة الثوريين يعني هو هو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 ينطبق عليه المعايير و ا ل آ خ ر و ن يتنازلوا له وصدقوا بعدها رجعوا له قالوا له نحن ا رجعنا المعايير لان المعايير ده ينطبق عليك انت <تصفيق> على <دا> مش <تصفيق> هو اللي بيحكي والكلام أنا طبعا لحقيقة اللي والكلام وفتوحه مش من ده ده قالتوا بيحكي انا عارف من الجرانين نعتبرون أقول لكم أنا لا أقرأ جرائد صحف فرجعوله بعدها قالوله ان المعايير انطبقت عليك انت يعني اتخدت اعلى نقاط بحيث ان احنا ت ل و ق ت ي بقى مهمتنا ان احنا بن... بنتفاوض مع الاخرين دول عشان ي ت ن ز ل و لك عشان ايه ي ت ن ز ل و لك وقد كان وقوله في م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قالوله ان احنا ايه اقنعناهم بانهم يتنازلوا كل ا ل ك ل ن م ع ل ى ف ك ر ة موجود في الصحف يعني مش سر يعني اقنعناهم بيتنازلوا بس ا ل ي و م شرط انهم يكونوا نواب اللي هو اللعبه ع ا م ل ي ن العربيه كل يوم ا ل ص ب ح يقولك يعني احنا اصبحنا قطيع ب ن ت أ س م ده الرئيس وده النائب وده الوزير واحنا عايزين نتفرج ش و ي ة وبعدين ي ل ب و ا الرئيس خلوه نائب ونائب خلوه رئيس واحنا وظيفتنا ان احنا نتساق ونقول هو ده فهم رجعوا ت ا ن ي قالوا له ان احنا فوضناهم ووافقوا انهم يتنازلوا لك بشرط ا ل ان يكونوا نواب هنا له ن ق ط ة يمدح عليها يعني ن ق ط ة ي م صفيه ا هو من الوحيدين اللي ي ق و هو ده م ش ه و ر ع ن ه من زمان خذوا بالك هو كان حتى في لقاءاته معامل ا ل د و ل ة كده هو كان ح د مع كل يعني ف... فهو قال لهم لا ده مرفوض ما ادرش أ د ي ك م وعند نكون نواب دول ييجوا استشاري ي ن معلش ي ك و نواب ن و ا نواب نواب لا نواب الرئيس لا مش مجلس اس نواب الرئيس نواب الرئيس خلوهم لا نواب أ ن ا لا اوافق ولا اصعن عندكم وعد بهذا لان دابب الكفاءه لكن ممكن يكونوا في مجلس استشاري استشاري رئاسي ده كلام مطاط بقى ك ل ا م م ط ا ط ل احنا ك إ س ل ا م ي ي ن ومطاط ليهم ل ن احنا عشان ن د ر ش نعترض ل م نلاقي كل دول هم الفرقه ا ل م ح ي ط ة هم دول استشاريين أ ق و ل لك دول استشاريين م ا ي ش ح ا ج د ش ي مجرد درجة استشاري لكن هو المقرب و ل ش ك ا ي ك ان يكون ما يكون هو دي م ج م و ع ة المستشارين دي تكفي ان تورد الواحد تورد المهالك فالمهم الشاهد ان يمدح له انه قال لهم لا انا لا اعطيكم وعدا فدا بنقول ه في جانب ايه في جانب ان احنا ب نقول اه الثاني ذو مشروع وراء من يدفع بهذا المشروع وراه جماعه بنقول ان الكلام د ه قد يدخلوا اعتراضات نعم احنا مش غفل ولا مغفلين ولا نحن لا نستطيع ح ن ن لا نتجاوز احنا ن عن التاريخ اللي حدث من تجاوزات ل ل إ خ و ا ن الى يومنا هذا ومع موت ش ن و د ة ببعيد يعني لكن في فرق بين ان ده اتجاه اسلامي اصعيب يخرج عنه ا ل ت أ و ي ل بس بيرجع تاني وفي فرق بين إ ن واحد ما طلعش منه كم ده انا قلت له حتى قلت له دكتور الحمله ا ل ع ا م ة بتاعتك خ ا ل ي ة تماما من إ ن ه ا تشير إ ل ى أ ي ح ا ج ة إ س ل ا م ي ة ما في ف ي ن ا ل إ س ل ا م طب بلاش ج م ا ع ة العمل فريق العمل اللي حواليك تلاقي خ ش عن رباب رباب دي ياسريه أ ل ب س بتصلي م ا ش ي عم بتصلي رباب ياسريه دكتوره في ج ا م ع ة أ م ر ي ك ي ة دي بتصلي مش م ش ك ل ة بتصلي او متصليش ファイナルの人は قوي أقوى من أي حد و فين ف ر ي ل ع م ل دول واحد ن ك ه ة إ س ل ا م ي ة حتى منظر يا راجل يعني عمامه طايره ولا حتى مش عمامه حتى واحد يقول صلى على النبي <تصفيق> أ ي ح ا ج ة يعني أ ي ح ا ج ة ت ش ج ع ف ب ا ل ع ا ف ي ة جاب اسم م ن المعتز بالعلم الفتاح بالعافيه ة على ما ت ذ ك يعني هو ده اللي يعتبر الوجه المشرق ا ل إ س ل ا م ي في موضوعه بصرف ا ل ن احنا ظ ر م ش مش بنحاكم بنحاكم أحد ك د ت و ر ا ل م ع ت ز 私たちはそれを見ることができいので、私たることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができなたちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることができないので、私たちはそれを見ることので、はとる و ن ا س أ ه ل الثقة يقول م و ا ع ي ه و ك ل ا م ت ق و ل هناك ا ش ي ا ن اخرى يكون ه ن ب ه اشياء اخرى يكون هناك ب ش ي ا ء اخرى يكون هناك اشياء اخرى ل ك و ن هناك اشياء اخرى يكون هناك ا ر ح ا ج ة ت خ ط ر ف ي بالي هناك ا ش ي ا و اخرى يكون هناك ا م ي ة أ ن ا ن اخرى يكون أ ن ا ك ل إ س ل ا م ر من أ ساس الرسمه لم إلا للقضية أخدمتش دي الإسلامية أساسا ن ر ج ع لها ل ت ما عن موقف ل الإسلامية لما ج ا ا م منهم ع ة خدمتش ت ا ا ا ر ر و ه ل ن ة فقال أنا س ما م ع ل إ ل ا ل ه ذ ه القضيه ة حاجة فكان ن آخر أ ظ الاسلاميه منكم أن أنتم ت ق و و لي الخلفية فين إ ة طبعا اساسا آه ماضية يقول كله كده ب أنت ل الماضي ن كأنك عن يعني بتنفضه ه ده ا ر د بتبعد ة بعيد عشان ايه تقرب ناس اخرين او عشان ما ينفرش منك اخرون المهاردة او مبارع كتاب علاء الاسواني قال له بقى لازم تقول لنا يا ايا لا انت مع مين؟ انت فين بالزبط ماتنين بيشموا الكلام له له تقول فعملوا له لعبة أسبوع قالوا له قالوا الحقيقة مين مع مين منك دكتورة ده اسبوع مفاوضات ابو بقى هيتضح فين في في ان أ و الفتوح هايتضح انه هو الوجه ا ل آ خ ر ل ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن ويتضح ان كل دول الاخوان و ه ي ر ج ع ل ه م ت ل و ق ت ي و ه ي ت أ س ر ل أ ن ه هو, هو فيه فعلا وما يزال م ح ا و ل ة ليزر بس لما بيسد عليه الطريق ب ل و ا أساسا مدهنة دول لا يقبلوا إ ل ا الولاء والبراء على ما هم عليه بعكس م ا بعض الناس دول ما يقبلوش اللون الرمادي ل فقال لك السياسة ي بدينا كان اللون ا خطبة يعني مافيش ل ب ي ض ولاسود ولا حلو ا ل حرام احنا في الرمادي هو بقى اللي في الرمادي الحمد لله فهو لا ما بلش فهم قالوا له قولنا انت فين بالضبط من المشروع فهنا ا م ا ن ي نقف عندها هنا هنقول إ ن انا كرجل طير إ س ل ا م بحترم نفسي وباحترم جمهوري اللي ورايا قدرش مهما كان ما أ ب ل على عن مثل الرجل هذا أحسبه أنه هو أنا صادق أنا ن ف س ي ل مهما س ت في ف كلامي في الصدق لا أنا ع ر ن من سنة كم عده ودي ت ل ق كان ت ي ر ج د ح س ب أنه هو في لا ه ت ل ص د ق شرق بس ب في استطيع ل ل الصدق ه ه ن وبين هو أ ن يقوم أ و ينفذ أ و يدافع عن هذا الكلام فريد كبير قدرش تغامر بمصير بالاتنين جدا ما أنت أمة ع ل ى كلام بتفهمه من ثنايا الكلام. الكلام اه في تعبيرات وفي خلجات ا وفي نظرات تقول ان ده فعلا صادق او هو ده بتاع زمان فعلا اوه ا و بس ا د ر ش انت ده كلام ده مكون حاجتك انت هتدفع انت فلوس هتجوزه بنتك ح ا ج ة تخصك انت لكن هتغامر بمصير ا م ة وتقولهم ه ا ل ا م ة و ر ا ء ه عشان الحاجات دي ما ينفعش د هذا ما وسلم ينفعش النبي عليه صلى الله حتى مش هو ق ا لا إ ن م أحكم بما ينفع ظ ه ر لي ف م حكمت بيوحى مع له بشيء ليس له إليه بشيء ع إنه هو ا ر إن كانت لكن ا غلط هو ق د الظاهر ت ق والموقف ل ر ج ل الحق اللي ده فهذا صعب احنا ا ن نقدرش ا ل م و هكذا وزي ما انت شايفين كل يوم ما أعلمه انت نصحى شكل كل على قصة الله قصة إ ح ن ا هنمشي نروح فين ولا هنوصل لفين الله يعلم شاب ا ل ح ت ة يعني كل يوم بيومه م ا ف ي ش يوم ن ق د ر نقول ب ك ر ة و ب ع د ه نعمل كذا كل يوم بيومه فما تقدرش انت في ظل الجو د ة تقول للناس هل و م بنا يا اخوانا دعم ووقوف وتشجيع و ت ض ح ي ة وراء هذا م ا تقدرش يبقى دي لا شك م غ ا م ر ة إ ن كانت م غ ا م ر ة يبقى لا يبقى لك إ ل ا ا ل آ خ ر ل ا ي ب ق ى ل ك إ ل ه ا ك اقوى ان يكون ه و ى ا يكون هناك اقوى ان ن ه ن ا اقوى ان ك و ن هناك اقوى ا يكون هناك اقوى ي ك ن ه ا ك اقوى يكون ه ا ك اقوى ان يكون هناك اقوى ان يكون هناك اقوى ان ي ر و ن هناك اقوى ن ي ك و ه ن ا اقوى ان يكون هناك اقوى ان يكون هناك ق و ى ان ي ن ه ن ا ق و ى ان يكون ه ن ا ل اقوى ا ل يكون هناك اقوى ان يكون هناك ا ان يكون ه ن ا اقوى ا ي ت ح ت ك م إ ل ى ا ل ف ط ر ة ل ا ي ق ب ل ولا يكون من قاعد العدل اللي ربنا خلقنا مفطور عليها ان يتم مشروع اسلامي في مصر وفي الصوره ة ما الاخوان فيش لا د يوجد ب بند ب عدل تحت اي من ن يعني قول عنهم ما كان بيمش مع ويركب عربية يكشوفها ي عنهم مع قولناه كان النحاس قل ما ما شئ ش و ع الاخوان و ا ل ج م ا ع ة دي ب م ج ه و د ة بماضيها ده بالشعار ليه ما فرطتش فيه هم انحرفوا عنه ل ك ن لم يفرطوا فيه يعني ايه أنا, أقصد انا اعني ما اقول يعني لم يفرطوا في ان الاسلام هو الحل لم يفرطوا في ان الحكم ا لله اه ان ح ل و ا ماشي سكتوا ماشي بعكس غيرهم غيرهم نيلوا الدنيا الدنيا. قالوا الناس, الناس ان الشرع ع ب ا ر ة عن ولي ا ل أ م ر الفلاني لما يرضى عننا و ن خ ا ك ت عنه تبقى أ ن ت خارجي ب ن ستين في سبعين ل د ر ج ة ان في, ال... في الشهور ا ل أ خ ي ر ة ظهر طيار لا ب أ س به بي. كانوا بيعملوا ايه كان ل ولا لو تكلمه لأن فينا ل ل ل على طول ي ل أ ن ه بيتقرب الله عز وجل ك د هما ه موصلوش ل قال د دي ر ج ة إن ع ما ل ه يعملها و ص ل ه ا في فرق بي جدا من و ل ه الدرجه م ر ونكهة ا ل ع ق ي ة وفي ف ق بقى أنه فتن فتن هو فعايز ا أهم ح ة خايف ا على ع ل أ م والبيزنس بتاعه عارفه كمين مش دي ه ف ب س ويسكت هو ده الحق ويعمل كتب اسمها ك منكر لك كتب ت المراجعات ويشوف وفرق يقول هو ويعمل الحق إنه ده تهدم الثوابت اللي هما ضحوا من أ ج ل ه ا وجروا الشباب وراهم من أ ج ل ه ا فاحنا ل ب ي بالاثنين جدا ف بنقول ان ب ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة لا يمكن أ ن يكون في مشروع إ س ل ا م ي وهم ليسوا في ا ل ص و ر ة لا يمكن ده يخلو تماما من قواعد العدل ا يخلو العادل الثورة قواعد هو تماما من قواعد العادل هو ساعة مقامة ساعة أنه ا ل ث و ر ة كانوا هم فيها من أ و ل يوم قول من ت ا ن ي يوم ق و ل من ت ا ن ي ي و م و ك ا ن باعتراف القريب والبعيد كانوا ح م ا ت ا ل ل ث و ر ة ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى اه كنا معهم صحيح بس هم كانوا راس مدبره باعتراف مين باعتراف ا ل أ ع د ا ء قبل ا ل أ ص د ق ا ء باعتراف سويس وسليمان نفسه وطبعا مبارك الشيطان ل ق ط ع من أ و ل من أ و لحظه ل طبعا لاقطع ما احنا ن ا خ ب ا ن ا يعني احس انه بيهرتل طلع ان هو لاقطع علطول فلا يمكن انهم بعد ما يعملوا م ج و د د ه في الوقت اللي احنا كنا بنطلع فيه بيانات ا ح م د لله مشان ي الوقت اللي الطيار كان بيانات ان ممنوع م ظ ا ه ر ا ت والحذر وعدم النزول و و و و, و بعد ما هم يعملوا الكلام د ه كله نقول لهم جزاكم الله خيرا تفضلوا و اعدوا في بيوتكم احنا بقى هنكمل عشان احنا رجال ا ل م ر ح ل ة طبعا د ه كلام ما لا يعني ب ت الى العدل ب أ ي ص ل ة خالص ف إ ح ن ا ما نقول إ ن ن ا وراء هذا أ و ندفع ب ن بهذا أ و بنرشح هذا لا نؤثم المخالف بل لا نحقر ه او لا يعني نحط من قدر م ا لم ي أ خ ذ بالكلام لكن نقول هذه وجهه نظر ق و ي ة تحتاج إ ل ى إ ع ا د ة نظر في ظل, ظل الخيارات ا ل م ت ا ح ة و ا ل م و ج و د ة لدينا مش في ظل ا ل ح ا ل ة ا ل م ث ل ة او في ظل ما ينبغي ان يكون بس بناء على هذا هي ا ل ه ي ئ ة قامت انتصار م ج ل سواء او مجلس امناء او اختار لان طبعا طلعت اخوانا بيسمعوا اي كلام فيرددوه اقربهم جمال سلطان في الجزيره ة ظن مبارح يقول ان الموضوع دخل في كذب وفي معظم الاصوات ل م تقول ب ر أ ي ه ا طبعا جمال السلطان لا شك بيكذب لا شك كذاب يعني ده ح ا ج ة مش قصدي لا يدخلها تاويل لا شك لا شك يعني دول تسع عشر واحد هم اللي حضر ستاشر اربعتاشر احياء مازالوا موجودين منهم محمد اسماعيل بتاع اسكندريه بعد ك ت ا ب ة انهم وافق على مرسي دي على دولف عليه واثنين على بتصويرهم في تليفون يأخذوا مش مازالوا انهم كلامهم أسرار أبو لأنه صفر تعذر وافقوا قالوا الفتوح وثلاثة على ده حقائق دي دي ا ل ل ي هي و ج ه ة نظر ولا اراء ف ق ه ي ة ولا كلام يقبل ا ل أ خ ذ والرد ده إ م اما كذاب إ صادق مفيش ا ح ا ج ة في النص مفيش الاصدق الاشد من كده انهم يقولك وكمان في الجمعيه ا ل ع م و م ي ة أ ع ط ى محمد مرسي ك اثنين وخمسين و د ك ت و ر أ بفتوح و 16 ا ل ل ي حدث أ ث ن ا ء التصويت ان بعد ما ا ل ه ي ئ ة عرضت مجهوده اللي انا قلته قلت ب د أ ا ل أ ع ض ا ء الموجودين في, في عضو وقام قال كل اللي انتم عملتوه ده باطل من أ س ا س ه غلط كله من أ و ل ل آ خ ر في فرق بين المعايير و ا ل ش خ ص ي ة والمش عارف إ ي ه يعني إ ي ه جزء منها يتوه وجزء منها صح وجزء منها مش عارف ايه في ع و ض و تاني قام قال والتصويت اللي أ ن ت و ع ن ل ت و ه ده غلط كمان مع ذلك هم استوعبوا الكلام ده استوعبوه ب ط ر ي ق ة تحمد لهم هم قالو ا خلينا عمليين يعني خلاصه الكلام التصويت ده يتعاد قال اه طبعا يتعاد تعاد ليه و و ج ت نظره ان الناس بعد ما سمعوا الكلام الجديد ده و انتقاداتنا ل خ ط و ط ا ل م ش ي ئ ة ه ي غ ي ر ر أ ي ه م و ده كلام مقبول قاله بس بسيط عيد التصويت تاني عاده تصويت نفس الكلام اكتر من التلتين, أكتر من التلتين محمد مرسي والباقي ئ لابو ا ل د ت و ق ا ع وكلام وقاع و سيسال أ عنه عنه وجل داعي إن إن لا داعي نقول لم كده امام داعي أن الناس أرهبوا يا أخوانا هناك ق الله ا الجبيل هناك ناس باسم قاموا السلف ع م جدا وجل قام قالوا كلام ميكافيلي م ي جدا الغاية الوسيلة يعني كل برد من يرزع كان مازون ان ه ر ز ع تحت اسم انه هو شيخ و ش خ ص ي ة وزي ما انا قلت هو لازم يقول متحجرش ا على كلامه ومحجرش ا على كلامك ما فيش حاجه طبعا ا ل خ ط أ شرعا كنا برد عليه زي الحاجات دي لكن الشاهد انه هو ده عايزه ي ا خ تفضل لا لا هو يقصد ان ا ل ه ي ئ ة اجتمعت قبلها بيوم كمان يقصد مجلس الامناء ا وفي فرق مجلس ا ل أ م ن ا ء وجميع ا ل ا م ي ة مجلس الامناء قبلها بيومين م اختار كان قبلها بيومين الأمناء محمد مرسي لكن ما ينفعش ما ينفعش هذا كلام أصلي حقائق يا أخوان أصلي م دي, مش محتاجة. دي مش محتاجة كلام هو ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى مجلس ا ل أ م ن ا ء صدق على أ ع م ا ل ا ل ل ج ن ة و 14 ب وصاد 2 فخرجوا بقرار ترشيح مرسي ي يكون بس عشان يكون قرار ق ق ح و و ما له ن, ن ا أ و でこんな ز ي で。 لو ه م قالوا التلتين اعلن التلتين هيعلن القرار زي ما قلنا وكانوا مجهزين العكس طب لو ه م قالوا خلاف كده انا احمد الناس اتوقع انهم ي ق و ل خلاف كده بصراحه لو م ا قالوا خلاف كده كان ي ط ل ع و ا ق ر ا ر ان كل واحد حر يعني, الأمر مش... يعني الهيئه لا توصي بشئ يعني الهيئه شرعيه لا توصي بشئ الهيئه شرعيه تقول كل ما يؤدي اجتهاده يعني على حسب ما يؤديك اجتهادك انت تختار كذا وترك كذا دي توصيط ا ل ه ي ئ ة لان مقدرش هو يخالف الجمعيه ا ل ع م ي ا في شيء فكونهم هم من العاصر او قبلها, بيوم قبلها بيومين عارفين عادي خالص يعني الاجتماع كان يوم ايه الاربعه القرار كان متخذا ء مجلس امناء الاتنين في الاجتماع العادي اللي هو بتاع كل يوم اثنين يعني 48 ساعة ثمانيه واربعين ساعه مش ساعتين اه فده عادي وليس ا قالوا القرار ده. ده قرار أي لازم دي كمثلية هذه لهم ا طبعا أننا لا تعودنا كده على هو نتيجة ج ع على ي ا ولا ت قرار ا ت و ل ا على ل آ ي ا ت معتبرين فأنا أني ع لها ى طريقة ي ل ن من ت ي ج ة اي ل ل ن ت واحد ق لازم للنتيجة ل المنظر كل كلها حكى اللي حكى القصة يتلعبه جهل جهل اللي اللي واللي عاش طبعا ما استمع دي موفيد ده فهمش من لم يتثبت عشان يطلع يشيع ط ل ع ي الخبر مع اننا نقول قواعد إ ش ا ع ة الخبر ولو ردوه للرسول ولو ق و ل ا ل أ م ر منهم لعليمه الذين س ت يستمت... م نتمهل على أ ن ف س ه م شويه ب ذ ا شاء الله اختيار الجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية تكاد قالوا وأقول أو إن يعني انهم رايحين ن ا ح ي ة د ك ت و ر ابو الفتوح واخواننا في ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة راحوا ن ا ح ي ة ابو الفتوح واخواننا في النور راحوا ي ن ا ح ي ة ابو الفتوح يبقى مجلس شر العلماء أ ظ ن والله أ ع ل م مش ع ا ر ف يروحوا ناحيه فين صح يعني ن أ انا أرى أ فيها أنا لم أ ن ز ع ج البته من هذه الاختيارات لكن ا ل أ ز ع ج ن ي ونكد حياتي مبررات الاختيارات لكن كونهم اختاروا الدكتوره والفتوح د ه والله كمان م ر ة لم يشكل عندي إ ل ا ارتياحا وده شيء قد يعجب له البعض لكن اللي سبب انزعاجا شديدا جدا لي مبررات الاختيار دي اللي خلت ا ل م و ز ي ع ا ل ن ه ا ر د ة بتاع لندن هو طاق نفسه طق, ما طق. ما قدرش كان يتكلم الشيخ محمد الصغير فقال له طب و ايه إ اللي ل ق ت و ه عند الدكتور ة ب الفتوح فقال له انا اول ما قعدت معاه قلت له قلي خطتك في أ و ل مائه يوم في موضوع ا ل أ م ن إ ز ا ي هترجع ا ل أ م ن <تصفيق> وخطتك مش ع ا ف فالراجل مستحملش قال له بس يا فضيله الشيخ اه والله هذا حدث قال له أ ن ت م مش ملاحظين ان المعايير دي كلها معايير ع ل م ا ن ي ة فين ق ض ي ة ا ل ش ر ي ع ة دا ا ل م ز ي ع اللي بيقول أ ن انا عايف تمعا أ مش ساذج تماما انا عارف ز اما د لندن أ كنت طفل يعني عارف ا ن ه موضوع خ ب ث ة ا ل خبث المذيع بيكعبله بيقول له يعني الهيصه دي كلها فين المعيار ا ل إ س ل ا م ي بيقول له لا معيار اسلامي قال له بس أ ب و الفتوح ده ناحيه ع ل م ا ن ي ة أ ن ت م إ ي ه ا ل ح ا ج ة ا ل إ س ل ا م ي ة اللي توفي ه له قال لا ما هو هنا بقى ا ل م س أ ل ة ب يعلم ا ل م ز ي ع بما تبكى له يعني اللي, مع... اللي مش عايز يبكي لازم يبكي حزنا يقول لا ا ل ق ا د ة التاريخيين و هنا يعني, يعني تنوح النوائح يعني ا ل ق ا د ة التاريخيين اللي هو ناجح إ ب ر ا ه ي م والناس دول ا غرقوا الدنيا غرقوا ا ل د ع و ة أ ي ا م قاموا بالحركات ا ل ق ت ا ل ي ة و غرقوها ا ل ن ه ا ر د ة طبعا أنا, بقول الكلام ده لأن انا جلست مع ناجح انا مش بقول الكلام د ه انا سامع من ناجح انا استويت يعني فالقاده التاريخيين ي م ا ق ب ل و ه خ د و ا ب الحضن قال له فاكر اخر لقاء بينا كان امتى قال له اه لما اتقبض علينا في ق ض ي ة كذا كذا بتاعت ا ج م ا ع ه الاسلاميه فابو الفتوح ده مش انسان عاد ده هو مؤسس ا ل ج م ا ع ة الاسلاميه هذه الحيثيات اللي ظهر بها ا ل م ز ي ع واللي خلى ا ل م ز ي ع و ي ع ع ل ى أ ف ا ه من ق و ة الحجج إ ن ا ل ق ا د ة التاريخيين صاحب ليه؟, صاحب ليه طب هو ناجح بيعتقد ف ي ل ل أ س ف هما صلته ناجح عليه و ناجح مش ناجح ناجح يعتقد ان ت ك ل و ه السن دي كلها في شنك أ س ا س ا اخبرك هو يعتقد ان أ ك ب ر خ ط أ تم ان ا ل إ س ل ا م ي ي ن دخلوا في العمل ة السياسيه او ان ل ل ا ه الاسلاميين ا ع ة ا الشعب, ولا الشعب ولا أي حاجة هو كان هيخشوا ت ا ل في ت و ح العمل ه السياسيه ل ق لكن أ ق ص د المعايير ا ل ل ي تم اعتمدها معايير ثم ا أ خ ر ى ي ق و ل و ل أ ن هو ا ل أ ك ث ر شعبيه ا د أ ن ت بتعكس يعني أ ن ت بتجيب ا ل ب ي ض ة ولا ا ل ف ر خ د هو ه كلامك اللي يجيب ا ل ش ع ب ي ة ولانت أ ا ل ش ع ب ي ة اللي ه ت ج ي ب ك ده ح ا ج ة ج ن ة د ه أ ن ت كلامك اللي ه ي ب د أ يجيب الدعم لي مش العكس لا عشان هو ا ل أ ك ث ر شعبيه وعشان إ ح ن ا مشان ع ر ف نسوى التاني مرستيل ب ض ا ع ت ايه لا م نعرف ش نسوى لكن ده ح ا ج ة خفافه كده عند ده وعنده كلام لا هو أ س س ولا منطق ولا أ ي ح ا ج ة طيب تعبر عن الحقيقه وتقول اللي في بطنك خلاص لا مفيش لكن إ ع ل ا ن عن أ س س هي في ا ل ح ق ي ق ة لا تزيد الناس إ ل ا ح ي ر ة ولا تزيد الناس إ ل ا اكتئاب مش فاهمين الناس ا ل ن ا س خ ذ و ا بكلامهم و أ ن ا مش بحقر لا في ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ولا في إ خ و ا ن ن ا السلفيين لكن الناس ب ت ز د د ح ي ر ة لما تسمع المبررات مبرر تاني اخوانا يقولنا دكتور ياس برامي يقول لاني م س أ ل ة الاستحواذ خايفين من م س أ ل ة ان تستحوذ ا ل ج م ا ع ة على كل مفاصل ا ل د و ل ة فين مفاصل الدولة؟ ده ا لكن ل ي ت ن ا مجل اشياء مجلسيه ل بكرة ه ن للاعبونه ه بكرة ن ش ي في المجلسيه ك م ة د الدرج أو ما يفتح الدرج ل ل م ا ع ة لا احنا عايزين ن ق و ل ن ع م افترض ان ه م م خدوا ف ا ص ل ا ل د و ل ة م ف ا ص ل ا ل د و للاعبونه ة خدوا م ج ل ش ولكن ع ا ي ز ي ن ا ل ر ئ ا س ة ا ل س ؤ ا ل ا ل ب و ل هل ده خدوه شربوا الشعب ح ا ج ة ص ف ر ة وراهو خدوها ولا ب ح ر ي ة الناس ح ر ي ة الناس ط ب ا ن ت ايه اللي م زعللك ده السؤال الاول نمره اتنين كرجل محترف هل ده صح ان الفصيل ياخد كل ح ا ج ة ولا نتوزع ند ده, ده حت وده حت وده حت نقوله ل لا عشان محدش ينفرد اد ي لكل واحد حت خلاص ادنا وكل واحد حت اصبح مجل الشعب تبعه ل ق اردت ان ت ك و هناك ي ن ه ا ك من يكون ه ن ا يكون ه ن ا من يكون هناك من يكون هناك من ي ن ا ك من ا ك من يكون ه ن ا ن يكون ه ا ك من ي ن ا ك من يكون ه ا ك من يكون هناك من ي م يكون ه ا ل من يكون هناك من يكون هناك م ي ه ا ك من يكون ه ا ك من يكون ه ا ل من ي س و ن هناك من يكون ه ن ا ل من ي ك و ع هناك من يكون هناك يكون هناك من يكون ن ا ك ن ي و ن هناك من ي و ن هناك من يكون هناك من يكون ه ا ن ه من ي و ن هناك يكون ه ك من يكون ه ك من يكون ي و ن يكون ا ن يكون ا ن ي ق و ل ل ك م ش ر ا ي ح و ا ك من ي ه ا من ي ك و ا ي ش م ش ر ا ي ك م ش ج ا ي م ش ج ا ي ا ج ن ا حزبه انت بتعمل ايه يعني انت كل يوم رايح جاي وتعبنا ونجحناكم و ك ا م ل ده قولك اديني ل س ل ط ة ت ن ف ي ذ ي ة تبعي وانا اوريك انا بعمل ايه بلأسيكم ده فين يا ست ا الرئيس الامن فين الغذاء فين الشرع فين يقولك تب اديني سلطه الشرعيه تابعني أ ن ا بحاول على م ج ل الشعب مقبره كل اللي حولهو له ي ق و ل ه تبقى للدستور و ا ل م ا د ة ا ل ت ا ن ي ة و ا ل م د ة الرابعه والعشره ولا هنستفتي ولا هنعمل ولا هنمشي فيه موقف في لمراكب السيف ا ف أ ن ا أ ق و ل يمين أ ج ي ب رئيس وزراء اسمه احمد يقولك لازم محمود أ ح م د حسين يقولك حسين بشرطه أ ق و ل أ ي ح ا ج ة خلاص البلد و ق ف أ ن ا أ ق و ل يبقى حتى في أعراف ل ن ا س ب ت ف ه م س ي ا س ة ي ق و ل ك أ ح س ن ش ي ل ه له ل ك ه ا ليه ع ش ا نفسي ل ه أ ي ح ا ج ة في ا ل ب ل د ل و ن هناك ع ن ف ي ا ل ط ر ي ق أقول ل دم ا ح ز ب ا ل ل ل ع د ة و ا ح ر ي ة ل أ ن هناك نفسي يجب ان ي ع ك و م س ك ي ن ا ل ت نفسي ي ي ذ و م ك ي ق ض ان يكون هناك نفسي يجب ان ي ل و ن ه ن ا م س ت ر ي مش ع ان أ د و ر ب ن هناك نفسي أقول ي ت ب ع مين ا ل م ح ل ي ا ت تبع ا ل ت ن ف ي ذ ي يجب ان يكون هناك نفسي فحتى الناس اللي بتفهم قوانين تفهم س ي ا س ة يقولك شيلوا عشان انا هوقعوا ا ل د و ر ة ا ل ج ا ي ة يعني ح ز ب الديمقراطي وبعد ما يجي يزخم ي ج ب الانتصار فيختسع ياخد مجلس الشيوخ والنواب يقولك ده كويس جدا خليه ي خ د ه المره الجايه هنكعبله علطول ى فعلا ح ا ج ة عجيبه تجري تجديد ك ي ن كلهم وقع وقع وقع ليه شيلوا كل ا ل ا ي كل ح ا ج ة ل د ر ج ة انه وصل بينهم من خلاف بين اوباما ومجلس الشيوخ ان مش راضيين يوافقوا على الميزانيه وصل بيهم الامر ان في يوم من الايام قفلوا السفارات مش قادرين يدو ا موظفين فلوس مش قادرين يفتحوا حتى يجيبوا كبايه شاي لان الميزانيه وقفت وقف الميزانية خالص. ف أ ح س ن في ظل ا لنا ل ي ح في ه د و ل ة ضيعة و كل ح ا ج ة وعم ا نجيب ناس ن ش ي ل ه م كل المشروع ونندعم إ ح ا في ظ ه ر ه م ولنجيب ا ناس أ و ل من عدوش ب و ك و ا بعض ب أ و دلس ه ه مع عدوش من برا هم مسكن ي في خ ن ا ق بعض و م ل م ا د و ل ي ع و د و اي ه عملو ا بعض ب دمجرد إن ه اننا أ ق ل تلو ج ب ت ل و س ي ر ة ا ل ح ر ي ة و ا ل ع د ا ل ة و خيرت شطر ا و شنطر كاين بكلمه على ب ي ن ي م ي ن ي ت ن ي ا ت غ ي ر خالص مع ا ل م ت غ ي ر ت خالص لدرجه ة ن جهد انه ل م م ش ر و ع أصل قال ليس ر و ع ا س م ه ك د ه أ س المشروع س ا س من ه كده أساسا اصل م ر وخيره ده, حاجة خالص. ده اللي بيعمل الحاجات دي فلان. طبعا انا يفهمش ما أ ت ف ي ع ن ي بس ل ا ز مشروع أ ت لأن ض في اسمه ل اللي إ خ و هو ا ن ح ن ا ل ك يعني ف, ف د مجرد بس سمع بس كده يعني من بره اساسا هدوم ل ل أعلم الدول ه فيهم هم من مصيب ما ي لا شك هايلطاش في بعض جامد يبقى أ ح س ن أ ن اجيب أ واحد ي د ع مكان ده ظاهره ظ ظاهر الخير ه ه ر ا و أ ن ا أ د ع م من ورائه و س د د خلفه ولا اجيب ناس أ م ك ن م ج م و ع ة من المتشاكسين ل ي د ر و ا بعض أ ن ا أ م ت ى اجيب فريق متكامل ي م ا يكون هم أ ه ل خير هيكملوا بعض ده شاطر في ا ل س ي ا س ة وده شاف ط ر ي الاقتصاد بس في ه بينهم تفاهم اه يبقى ج ي ب ده هنا و اجيب ده هنا هيعرفوا كمان بعض لكن دومشه كمان بعض ده كل واحد يوم بيدعي ان هو ه التاني ده ملوش ل ا ز م ة مش موجوده على خ ر ي ط من اساسا يعني مفيش ح ا ج ة اسمها كده اساسا فطبعا لا شك ل ع م ر ة ما اكون ح ص ا ف ة اني اجيب ل ك ي ن دول تحت اي بند من الموت معنش ان اعطلت عليكم قولي هذا بستعطي